يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا أفرانا أسألك وأنت الأسماء نأمل وعفوك سبحانا يا خالقنا يا رام لعبيدك أنر الدار Jaalhallikona, khaliqana, jaalhallikona, jaalhallikona, jaalhallikona, jaalhallikona, jaalhallikona, jaalhallikona, jaalhallikona, jaalhallikona, jaalhallikona, khaliqana Mujibur Rabibul Hasi Al Muketu Warithu Subuhul Adud Al-Fatahu Soma Dul Wahidul Lahad Al Jawadul Hadi Say الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطل طاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير السماوات والأرض, السماوات نور السماوات والأ ديع السماوات والم العزيز القدوس المعاطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الروف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي سُبْحَانَ ٱلْخَالِقِ ٱلْحَقِّ ٱلْحَلِيمِ مَالِكُ ٱلْمُلْكِ مَالِكُ ٱلْمَلِكِ ٱلْوَكِيلُ ٱلْأَوَّلُ ٱلْجَمِيلُ مَالِكُ ٱلْمُلْكِ ٱلْمَلِكُ ٱلْمَلِكُ ٱلْمَوْلَى الوكيل, العالم الحاكم المقدم الأكرم يا رب ذو الجلال والإكرام السلام القيوم السلام اَذِينُ الْحَيُّ الْمُهَيْمِنُ الْعَلِيُّ الْمَوْلَى الرَّحْمَنُ الْمُحْسِنُ الْمَنَّانُ الْمُبِينُ الْوَلِيُّ الْحَيُّ قديرتر ورل عالمنا الحب يا بالاسماء الحسنى يا خالقنا